النشرة الإخبارية أمتي قد لاح فجراً فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قاماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس السادس والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف واربعمائة وتسع للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين مائة وخمسون هالك ومصابا من الرافضة المشركين وعناصر الامن الافغاني المرتد في كابل تدمير اثناء عشر آلية للجيش العراقي المرتد بعبوات ناسفة على طريق الرمادي بغداد هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادي ومسؤول أمني في ولاية الشام البداية من ولاية خراسان مائة وخمسون هالك ومصابا من الرافضة المشركين وعناصر الامن الافغاني المرتد في كابل بتوفيق الله ومنه تمكن الأخ الاستشهادي صابر الخراساني تقبله الله من الوصول إلى تجمع للرافضة المشركين في الناحية السادسة بكابل ففجر سترته الناسفة وسطهم وبعد تجمع عناصر الأمن الأفغاني وعدد من الصحفيين فجر عليهم المجاهدون سيارة مركونة مما أسفر عن هلاك وإصابة 150 منهم خلال الهجومين ولله الحمد والمنة على تسديده وإلى ولايه العراق البدايه من الرمادي تدمير 12 آليه للجيش العراقي المرتد بعوات ناسفه على طريق الرمادي بغداد بتوفيق من الله تعالى قام جنود الخلافه بتفجير سلسله من العبوات الناسفه على ناقلتي آليات على طريق الرمادي بغداد امس ما ادى الى تدمير 12 آليه ومقتل 4 من الجيش العراقي المرتد ولله الحمد والمنه على توفيقه أما في كركوك تفجير منزل المرتد المدعو أحمد زيدان الذي يعمل رئيس مجلس منطقة الرياض بقرية الزيدان قرب الصفرة ما أدى لتدمير المنزل كما تم على الطريق الرابط بين كركوك والرياض استهداف آلية للشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها وفي قرية غزريار بقضاء الدبس تم تصفية محققٍ في الشرطة العراقية المرتدة أول أمس ولله الحمد والمنة وفي دجله تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على دوريةٍ راجلةٍ للحشد العشائري المرتد في قرية الشبالي شمال الشرقاط ما أدى لمقتل مرتد كما تم في القرية ذاتها إصابة أربعةٍ من عناصر الحشد العشائري المرتد بكمين لمقاتل الدولة الإسلامية نسأل الله أن يعجل بهلاكهم اما في قرية كراسول شمال غرب قضاء مخمور تم بفضل الله وحده اول امس اعطاب عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبوة ناسفة نسأل الله النكاية فيهم واخيرا الى ولاية الشام هل كاوجرحا من البكك المرتدين بينهم قيادي ومسؤول امني في ولاية الشام نبدأها من حلب مقتل قيادي عسكري وإصابة مسؤول أمني في استخبارات البكك المرتدين وتدمير آلية الرباعية الدفع بتفجير عبوة ناسفة أمس على طريق الجزيرة بمدينة منبج ولله الفضل وحده أما في الرقة تدمير آلية الرباعية الدفع تقل عناصر من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية العكيرشي جنوب شرق الرقة أمس ما أدى لمقتر وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه وفي الخير تم بفضل الله ومنه استداف عنصر من البكك المرتدين بأعيرة نارية في قرية الحجنة بناحية الصور بريف الخير أول أمس ولله الحمد على تسديده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين مئة وخمسون هالك ومصابا من الرافضة المشركين وعناصر الأمن الأفغاني المرتد في كابل تدمير اثنى عشر آلية للجيش العراقي المرتد بعبوات ناسفة على طريق الرمادي بغداد هلكا وجرحا من البكك المرتدين بينهم قيادي ومسؤول أمني في بلاية الشام وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلو وأعاد أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فرق النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجرا فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجرا فارق بالنصر المبين الدولة الإسلامية في العراق والشام